ياه مع ا ل د ب ا ن ي ا ل ياه ياه ياه ياه ي ل ه ياه ياه ي ا ر ح م ة ح ا ه ي س م ح ا ه ياه ياه ياه ياه ياه ياه ياه ياه ياه ياه ياه ياه ياه س ر س ا ر ح ن س ب ا ه ياه ياه ياه ياه ياه ص ا ه ياه ياه ياه ياه ياه ياه ياه ي ا ل ي ق ل ياه ياه ياه ياه ي ا ل ياه ياه ياه ياه ياه ت ح ه ياه ا ش ق ا ل ي ر ه ياه ياه ياه ياه ياه باري من الريم في الراب راب رويد ا ا ل ا ر ب الرايرو ا لحرقت ل ي ر ا ن في الراس عمرات الركنه عيالات في اللحن المحفوظ مكتوب الريف في الدوش مخنوق نهار غنديركي د ر ب م ب ر ك ا ن ص غ ي ر موت مشنوق خلاها ر و ج ه ا ل ا ل و ر د ة ولا ت ش ج ر ة و نبتات عشنو فيك انتا ل إ ن س ا ن غير ستيل م ن ظ ر بارك ماتي درب ج ي ت س ك ي هنا الموت حبسات ح د و ل عشان درب الطحل والعنك ي طيور البقر أ ن ا اللي ت ا ي ا بين رياح الدنيه وقاش عمري تربي تبلع فول مو س ا ونزيد خطوه انا اللي صارت ق ا ل ف ق ي ه عيسى كان روح صبري ماحدك م ح ب و س ة فاد لقفز ي نمش بعيل ع د ب حكمو عليا ست الاودنين باش يداكرو في قبري وانا ح ا ض ي م علي قريماس بانس تحكاز صفراء انا ا لي ل نهار ومطال ا ح ا ض ي في ليفونات ا خ ت عرفتو كتير شكون الفين و تمنطاش لوح لا ف حفره لا جي فوق لزوب ستاكل سقف المرار دوس هاد الزمان بورن ستاري كيف هاو كوز رجع لتالد هاد لا كلاس هازور قا و دون ا ل ح ي ا ة ع ا ئ ر ة ص و ن ي ت ر ت قبره و غ و ت رسمت نجومي بعاد و طمع فلين ي غ ج ي بوزيتيف انا اللي مريض حلمها كبير انا في ارض المناتيف زارع في دماغي ت ب خ ن س ي ب حرام في هاد الحاضر ها كسمات الكترى هاد من درافلاق د و م ا ش ハ ع ウラジ ا ドラップと一緒に行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行く ن きに行くときに行くときに行くときに行 ر ときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行く ن و ف ي ك ا ن, ن, ن ت ا ل と ن س 行く غ きに行く ل م ن ظ ر ب ا ر 行 م ا きに د くときに行 ت س ك ه 行くときに行くときに行くときに ا くときに行くときに行くとき ل 行くときに行 ر ときに行 ر ب س م الله مغزل في الجاريه وقاتل شعوب ما تصورليش ابنو نافع كي مالك في ا ل ك ر ا س ة حلم صغير نعيش امام زوج عليه الشهوب عدنا تشريع سماوي شعبو ه عيش على ف ر ا ش ة تنسمع في س ي ا ح ا ل ز ي ا د ة و ت ن خ م ن في شنو جاي تنسمع في ن و ا ح ا ل ق ن ا ز ة وتنفكر في شنو د ا ز انا غشي زمولوجيك ماعندك مادير البشار سول كيفاش تاجينا وعيش ا ل ح ي ا ة وقولي ل باص في ا ل م د ر س ة لالي بير طيف كل ب ا ل ط ا ر عندك مغربي كابردو فاس و ا ح ل بين قلهم قراج الحيره بين ج ي ن و ح ج ا بين ع ا ل ب و ت د ت ر ب ي ة لي تخلعني ب ع ي ش ة ق نديشه ح ت م ا ل الدماغ عواج ق ا د ا ل ح ي ا ة كي شبايبي تا يقطع في الدولار وانت سيريو شداك الفقسام سمي ع ا ل غ د ا ر ة المغربي م ا ز ل تيبالليل معقول في الفولار لا موغ ديال روشارج مواسيل دبله والقيطاره باري من ا ل ر ي ن في الراب رابو راب روايد اللار برايرو ا لحرقت ل ي ر ا م في الراس عمرات الركنه عيالات في اللوح المحفوظ مكتوب الريب في الدوش مخنوق نهار غندير كي دربو بركان ص غ ي ر موت مشنوق خلاها ا و ي ش ع للورطه ولا ت ش ج ر ا ن اوتات عشنو فيك نتال إ ن س ا ن غير ف ستيل م ن ظ ر بارك ما تدار بجيتس ا ل كهنه الموت حبسات حداو العجل ض ر ب الطحل والعنك ي طيور ل ا ب ق ر